اذا بلغ قت التراق وقيل مرضط وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذني المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى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 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ